بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبق فالمدرات امرا يوم ترجف الراسفة تتبعها الراضفة قلوب يوما اذن واجفت نبصارها خاشعه يَقُولُونَ أَنَّ لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ إِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ هَلْ تَأْتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى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 ثم ادبر يسعى فحشر فنادى فقال انا ربكم العلى فاخذه الله فاخذه الله هناك لا اخره ولا اولى ان في ذلك لعبره لمن يخشى ام تمون اشد خلقا انتمو اشد خلقنا من السماء بناها رفع سمكها فسواها فسواها واغطى ليلها واخرج ضحاها ونرض بعد ذلك دحاها اخرج منها ماءها ومن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 حياه الدنيا فان الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها